أفرانك ربنا وإليك المصير هذه الآية في ختم هذه السورة الكريمة يؤخذ منها من الهدايات أولا ما يتعلق بالمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها ذكرت في بعض المناسبات أن المقصود بالمناسبة وجه الارتباط قلنا بين الآية والآية وبين المقطع والمقطع وبين مضمون الآية وموضوع الآية مع ختمها ختم الآية وبين الجملة والجملة وكذلك من يعتبرون المناسبات بين السور بين السورة والسورة يقول مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون في قريش فيهم يعني فعل بهم ذلك فعل بأصحاب الفيل لماذا في قريش هذا وجه الارتباط والمناسبة بين السورة والسورة وهكذا عندما من يعتبر المناسبة وهذا مبنى على أن ترتيب السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة فيها خلاف معروف ترتيب الآيات بهذه التي نراها على المصحف هذا لا شك أنه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وإلا فقد يكون النزول فيه قد تتأخر الآية ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في مكان كذا في موضع كذا مثلا سورة كذا لكن ترتيب الآيات بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وأما ترتيب السور ففيه خلاف هل هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان رضي الله عنه أو أن ذلك كان بتوقيف فهنا نوع من المناسبات وهو العلاقة وجه الارتباط بين فاتحة السورة وخاتمتها لاحظ في أول السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذه أول صفة والغيب يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك كتاب وحي وما أنزل من قبلك الكتب السابقة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هنا في آخر السورة آمن الرسول هناك يخبر عن المتقين الذين يكون الكتاب هدل لهم ما هي من هؤلاء قال امن الرسول هؤلاء الذين حققوا هذا الوصف ذكرهم في اخرها امن الرسول بما انزل اليه بكل ما انزل اليه والذين يؤمنون بما انزل اليك في اول الصوره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون يعني امنوا كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذا كله داخل في الغيب وكذلك والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فمدح في أولها المتقين الذين يؤمنون بالغيب ثم فصل صفاتهم في آخرها بأنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فذكر هذه الأوصاف والاستجابة والانقياد سمعنا وأطعنا وذكر في أولها أنهم بالآخرة يوقنون هذا في أولها وفي آخرها وإليك المصير مصير مرجع والمآب في الآخرة فهذا وجه من المناسبة هذا مثال على المناسبة كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون لاحظ فهذا تجد التسبيح مثلا في أول سورة الحشر سبح لله وفي آخرها تجد التسبيح يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهذا كله أيها الأحبة كل ذلك هو لون من ألوان المناسبات المعروف ب المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها كذلك في قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لاحظ ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليهم وإنما قال آمن الرسول بما أنزل إليه ثم ذكر المؤمنين بعد فقال والمؤمنون والتقدير والمؤمنون آمنوا فصار إيمانهم تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر إيمانه اولا عليه الصلاة والسلام فذلك أنهم تبعوا له وأنه لا يصح منهم إيمان ولا عمل إلا إذا كان موافقا قد تابعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو القدوة وهو المقدم عليه الصلاة والسلام فهم لا يستقلون بإيمان دونه ولا بشرع غير شرعه والمؤمنون يعني آمن كل آمن بالله وملائكته لاحظ آمن الرسول ما أنزل إليهم ربه والمؤمنون آمن حينما ذكر إيمان المؤمنين بعد إيمان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فدل ذلك على أو يؤخذ من ذلك أنه بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به يكون لهم ما لهم من الإيمان والمؤمنون فهم تبع له عليه الصلاة والسلام فإن في كل ما آتاهم من ربه تبارك وتعالى كانوا أكمل إيمانا فإن نقص اتباعهم كان ذلك نقصا في إيمانهم بحسب ما نقصوا كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لاحظ هذه الأشياء المرتبة كل آمن بالله وملائكته فذكر الإيمان بالله أولا لأنه الأصل والأساس ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بالملائكة لأنهم الواسطة بين الله تبارك وتعالى في الوحي وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام من البشر لأن هؤلاء الملائكة يتنزلون عليهم بالوحي وهم يبلغون عن الله تبارك وتعالى ثم ذكر الإيمان بالكتب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فذكر الكتب هؤلاء الملائكة يأتون بالرسالة الألوكة فهذه الرسالة هي الكتب هي ما تضمنته الكتب يأتون بها لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون الناس هذه الرسالة فذكره بهذا الترتيب والله تعالى أعلم كذلك يؤخذ من هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كأن هذا خلاص لما تضمنته السورة بكاملها التي هي أطول سور القرآن وقد اشتملت على حقائق كثيرة كما ذكرنا في أول هذه المجالس عند الكلام على هذه السورة في بداية الحديث عنها اشتملت على قضايا من الإيمان وأصاف الله تبارك وتعالى وأنواع التوحيد واجتملت على الرسالات والنبوات واجتملت على حقائق كثيرة من الإيمان بالغيب واليوم الآخر وكذلك اجتملت على شرائع الإيمان وأركان الإسلام الخمسة مضمنة في هذه السورة إلى غير ذلك مما تحدثنا عنه كثير من العبادات والمعاملات فهي سورة قد اشتملت على جل حقائق الإيمان ولذلك كان من حفظ البقرة وآل عمران جد في أعينهم يعني بمعنى أنه يكون له منزلة اعتبار أنهم كانوا يحفظون ويتعلمون الأحكام والهدايات والمعاني سيحفظون حفظا مجردا فمن ألم بما في هذه السورة وعرف ما تضمنته من الأحكام والهدايات وشرائع الإيمان لا شك أنه حصل خيرا عظيما وعلما جما فهنا جاء في ختمها كالخلاصة آمن الرسول بما أنزل بعد تلك الجولة الواسعة في الإيمان وأنواعه وشرائعه جاء الكلام على هذا موجزا مختصرا وذلك بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره ما قال وكذلك أيضا هذا يشعر بأن الإيمان بما ذكر في ثنايا هذه السورة إنما يكون بإذن والإذعان والسمع والطاعة انقياد القلب قياد الجوارح وقالوا سمعنا وأطعنا ليس لأحد لي أن يقول كما قال المشركون إنما البيع مثل الربا فجاء الجواب عن مقالتهم وأحل الله البيع وحرم الربا هنا كل آمن بالله وملائكته وكتب رسله لا نفرق بين أحد من الرسول وقالوا سمعنا وأطعنا كذلك في قوله لا نفرق بين أحد من رسله لاحظ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه هذا حديث عن الغائب ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق فهذا بضمير المتكلم هذا يسمى التفات انتقال الخطاب انتقال الكلام من الغيبة إلى المتكلم لا نفرق أذى على القول الأشهر بأن ذلك من جملة مقالتهم إلا عند من يقول بأن ذلك من كلام الله عز وجل الجملة المعترضة بين كلامهم يعني أن الله عز وجل يقول لا نفرق يخبر عن نفسه لا نفرق بين أحد مرسل لكن هذا بعيد وهكذا أيضا في قوله وقالوا سمعنا وأطعنا بعد قول آمن الرسول بما أنزل إليه يدل على أن الإيمان الحقيقي أو الذي يتبعه الانقياد والعمل والاستجابة والإذعان أما دعوة الإيمان وحدها بعيدا عن العمل بعيدا عن الامتثال فهذه تحتاج إلى إثبات تحتاج إلى تصديق كذلك في قوله تبارك وتعالى سمعنا واطعنا فهذا السمع سمع استجابه سمعنا وهذا امر لا بد منه في الإيمان فهو اصل فيه ليس مجرد السمع الذي يحصل به الادراك فيطرق الكلام مسامع الانسان دون أي أن انقاد فالمشركون سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القران لكنهم لم ينفعهم ذلك واليهود حينما قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فكان ذلك من أعظم الكفر سمعنا وعصينا فهنا السمع سمع كذا يكون أهل الإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ليس له اختيار ليس للإنسان اختيار بل عليه الإذعان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وجاء بصيغة الحصر إنما كان قول ليس هناك شيء آخر لماذا أنا غير مقتنع أعرض هذا على عقلك أولاً هذا كلام لا مجال له هنا لأنه لا يمكن أن تثبت قاعدة الإسلام إلا على التسليم فهذا أصل كبير يؤخذ من هذه الآية كذلك الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد هناك سمع قبول إذعان لا تعترض ولا تتوقف ولا تتشكك إنما الانقياد والاستجابة ثم العمل بذلك نفس ولا يسعى المسلم غير هذا وبهذا نعلم بطلان ما يشاع ويذاع ويغرر بالناس أو بكثير من الناس بسببه من هذه الدعايات المضلله اعرض على عقلك لا تؤجر عقلك اعرض على عقلك ماذا؟ اعرض على عقلك كلام الله تعرض على عقلك كلام الوحي من أجل أن يقبل ما شاء ويرد ما شاء ما مبلغ هذا العقل الذي لا يدرك ما بداخل الإنسان من أعضاء كيف تعمل والله ولا يعرف ما وراء هذا الجدار اعرض على عقلك الوحي يعرض على العقل فيأخذ العقل ما شاء ويترك ما شاء فيكون العقل حاكما على النقل هذا لا يكون أبدا فهذه خطيرة ويصدق بها من يصدق ويغتر من يغتر ويريد أن يعرض النصوص على عقله ويقول أنا غير مقتنع بحكم الربا أنا غير مقتنع بكون المرأة نصف دية الرجل أنا غير مقتنع أن المرأة لها نصف الميراث غير مقتنع طبعا هذا إن أردت أن تجيبه تحتاج معه إلى مساحة واسعة طويلة أن يكون هناك قاعدة أساس منطلق للحوار للنقاش المشكلة المنطلق مفقود لأن هذا ليس عنده أساسيات تتحدث مع إنسان ما عنده شيء ما عنده خلفية تناقش من هنا ويأتيك من هنا ويقفز من هنا ويظهر من هناك مشكلة وهذا مجرب ومشاهد يحتاج أن يتعلم أشياء كثيرة حتى تقف معه على قاعدة على أرضية تكون منطلقة للحوار لكن حوار ليس له أرضية يكون عبثا ولهذا تجد الحافظ بن القيم على سبيل المثال في كتابه إعلام الموقعين وهو من أعظم كتبه وأجلها انظروا في هذا الكتاب جاء بأشياء كثيرة جدا من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن القرآن التي قال بعض من قال بأنها تخالف القياس إن على خلاف القياس وتتلم بكلام متين على كل واحدة عشرات الأمثلة كلام قوي وبين أنها على وفق القياس بل ذكر وذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه كدر تعارض العقل والنقل وهو مطبوع في 11 مجلد وكتاب الثاني الذي هو شرح العقيدة الأصفهانية وهو مطبوع في مجلدين ذكر كلاما يرد على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعملون الأصول والقواعد والمقررات العقلية ويردون بها النصوص ويقول إنها تعارضها وتخالفها فتكلم على هذه وبيّن أن هذه المقررات التي قرروها والأصول التي أصلوها وقالوا إنها قواعد قطعية بين أنها باطلة فاسدة، فكسرها رحمه الله كسرها لم يبقي ولم يذر بين أنها قواعد فاسدة أنهم بنوا على أصل فاسد ظنوا أنه قاعدة صحيحة ثم يبين أن هذا الذي اعتقدوا أنه يخالف العقل بين أنه على وفق العقل القال قال أكثر من هذا قال ليس نصوص الكتاب والسنة يعني ما صح منها قال كل ما نقل صح عن الصحابة فإنه موافق للمعقول غاية الموافقة فالقال ابن القيم رحمه الله يقول لو أعمل النظر الصحيح وطرق الدلالة في استخراج الأحكام يقول لم يحتج إلى القياس أبدا يقول لكنه قد يقصر من يقصر في استخراج ذلك من النصوص بطرق دقيقة فيضطر إلى القياس وقد يصل إلى الحكم الصحيح بالقياس لكن يقول يمكن أن يتوصل إليه بالنص نفسه من الكتاب أو من السنة بدون القياس من غير القياس أذا ذكره في اعلام الموقعين كلام متين تقرأ في مثل هذا الكلام والتأصيل وتتمنى تقول يا ليت قومي يعلمون يا ليت هؤلاء الشباب اللي يضللون يطلعون على هذا الكلام ويعرفون أن في الزوايا خبايا وأن هؤلاء الذين يقدمون لهم مثل هذه المواد المضللة المشككة أنهم لا يقودونهم إلى خير ولكنهم وجدوا من يستمع وهو خالي الوفاة قليل العلم فيحصل بسبب ذلك فتنة ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع كذلك أيضا في قوله وقالوا سمعنا وأطعنا كما قال سمحت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول هذه أمة اتباع وقالوا سمعنا وأطعنا هذا وصفه وهذا لا شك أنه كمال لأن هذا هو الاستجابة الحقيقية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتاهم الله العقل الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الكتاب الذي جاء به فإن ذلك لا يعارض أفراد الأدلة يعني العقل هداهم إلى أن ما جاء به الرسول حق وأن الرسول حق فلا يمكن أن يعارض هذا العقل بأفراد الأدلة وهذه العقول تتفاوت ولذلك انظروا إلى أكثر الناس تقديسا للعقل المعتزلة والمعتزلة انقسموا الفرق الأصول للمعتزلة 12 فرقة يكفر بعضهم بعضا أصحاب عقول ومقاييس عقلية كيف اختلفوا كيف صار يضلل بعضهم بعضا أكثر من يقدس العقل والآن أتباع المعتزلة في العصر الحديث من يسمون بالعقلانيين وبالتنويريين وما أشبه ذلك من يقدسون المعتزلة أقول ينبغي أن ينظروا في حال المعتزلة بماذا أفضى إليه فتجد أنهم يكفروا بعضهم بعضا أبو علي الجبائي عنده فرقة من فرق المعتزلة هو زعيمها وابنه أبو هاشم عنده فرقة الأب يكفر الابن وأتباع الابن والابن يكفر الأب وأتباع الأب كلهم معتزلة عقلانيون يقولون العقل هو الأصل والنقل تبع له لا عكس القضية النقل تبع ويقولون المقاييس العقلية قطعية ودلاله النصوص ظنية فرد النصوص هل وصلوا إلى نتائج سليمة؟ الجواب أبداً لم يصلوا إلى نتائج إنما وصلوا إلى الشك ولذلك تجد الطوائف المتكلمين كانوا في حال من الحيرة ومن جاء بعدهم من الأشاعرة كبار هؤلاء الأشاعرة أبو حامد الغزالي كما قيل دخل في بطن الفلسفة وما استطاع أن يخرج منها ثم ماذا كان حاله ومآله في نهاية العمر؟ أتزل كل شيء ومات وصحيح البخاري على صدره هذه النهاية أبو المعالي الجويني إمام كبير من أمة المتكلمين عقلانيين هؤلاء له مدرسة كبيرة عند هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة ماذا كان يقول يقول لقد خضوا البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وها أنا أرجع إلى عقيدة عجائز نيسابور ويقول عليكم بدين العجائز يعني الفطرة هذا جبل الجبال هؤلاء الواحد منهم مثل جويني يقول قرأت قرأ درس يعني خمسمائة في خمسمائة أضرب من الكتب مخطوطة مجلدات خمسمائة في خمسمائة وهو خمسمائة مطوية ولا تغريدة لا مجلدات كتب ضخمة خمسمائة في خمسمائة وخليت أهل الإسلام وعلومه وهنا أموت على عقيدة عجائزني صابوري والثاني عند الاحتضار عند الموت يأتيه من يعوده فيسأل يقول كيف تجدك هل أنت مطمئن؟ هذا المحتضر يسأل الثاني قال نعم يعني مطمئن بإيمانك؟ قال نعم قال أما إني والله لا أدري ما أعتقد والله لا أدري ما أعتقد والله لا أد هذا جبل. والآخر اللي كان يقول أضع الملحفة على وجهي وأقارن بين أقوال هؤلاء وهؤلاء من العقلانيين وأصابح الصبح ولم أخرج بشيء. يعني ما أخرج بنتيجة. يعني خرجوا بالحيرة. والأبيات التي تروى عن الشهر الثاني والواقع أنها قيلت قبله يعبر عن حيرته. وهذا من أئمةهم الكبار. يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية السعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم من جبال على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال هذا يعبر عن الحيرة بهذه الأبيات إذا كان هؤلاء الأساطين الذين قدسوا العقل ولم يحصل منهم مثل هذه الاستجابة سمعنا وأطعنا منذ البداية لماذا الشهر الثاني هذا ذكر أنه تاب الجويني تاب الغزالي مات صحي البخاري على صدره الشهر الثاني ذكر أنه تاب في أخرهاته الرازي له وصية مكتوبة لأولاده ظاهرها التوبة من هذه العلوم وقد قيل بأن ابن سينا وهو كبير الفلاسفة من الإسلاميين كما يقال يعني الفلاسفة المسلمين ليس أفلاطون وأرسطو من القدماء من اليونان لا من المنتسبين إلى الإسلام ابن سينا يذكر أنه عند موته أو قبل موته أعتقم ماليكه و... يعني لعله تاب من الفلسفة فالشاهد أن هذه المصائب وهذه البلاية وهذه الرزايا من أين تأتي من معارضة الوحي لا تعترض سمعنا وأطعناه ثبت بس هذا في الكتاب والسنة خلاص انتهى الانقياد الكامل سمعنا وأطعنا ألاحظ قدم السمع على الطاعة لأن السمع أول ما يكون استجابة القلب ثم الانقياد ثم ذكر طلب المغفرة فهذا كالوسيلة سمعنا وأطعنا غفرانك اغفر ثم إنه قد يحصل تقصير قد يحصل غفلة قد يحصل شيء من الفتور والضعف والخطأ غفرانك فقد لا تكون الاستجابة كما ينبغي قد لا يكون العمل كما ينبغي فيطلب الإنسان المغفرة هكذا شأن المؤمن دائما يخرج من الخلاء عزكم الله يقول غفرانك بعضهم يقول يقول غفرانك من أجل أنه انقطع عن الذكر هذه المدة الوجيزه وبعضهم يقول غفرانك يعني أنه لا يوفي هذه النعمة حيث خرج ذلك منه ولو بقي في جسده محتبسا لهلك فهو لا يوفي شكر هذه النعمة ولاحظ هنا غفرانك ربنا كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات دعاء الأنبياء ربنا ربنا ربنا فهذا مناسب في الدعاء لأن من معاني الربوبية رب هو السيد والمالك صرف المدبر معاني الربوبية العطاء والمنع استجابة الدعاء فالذي يعطيهم الحاجات هو الرب تبارك وتعالى فتقول يا رب فالرب هو السيد وهو المدبر وهو المربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة وإليك المصير أنا حاجة إلى المغفرة لماذا أنه سيكون رجوع إلى الله فتحتاج أن يغفر لك قبل أن توافي بالخطايا والسيئات غفرانك ربنا وإليك المصير فهؤلاء علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما وفوا حقه مع الطاعة والانقياد فسألوه المغفرة تحصل لهم كمال السعادة ويحصل لهم المراد والمطلوب إذا وافوا ربهم تبارك وتعالى أوفرانك ربنا وإليك المصير وهذا يدل على تواضع يعني انسان قد يعجب بعمله لاحظ الأعراب قالت الأعراب آمنا جو النبي صلى الله عليه وسلم احمد ربك حنا آمنا من غير قتال غيرنا بقتال حرب حريب وحنا جئناك منقادين بسهولة فيمنون على النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى أن قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم فهذا هو اللائق وفي قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته كل آمن أشرت إليها في الكلام على معنى الآية في الليلة الماضية كل آمن ما قال كلهم آمن ليتنزل على كل فرض أن قضية الإيمان مطالب فيها كل واحد على سبيل الاستقلال والله أعلم صلى الله على نبي نحمد عليه وصحبه كان لديكم إضافة أو السؤال نعم يسأل عن الخواطر وإن الله تجاوز لأمة عما حدثت بها أنفسها وكذا الخواطر هذه التي لا يستطيع دفعها واردات ترد على القلب ثم ما يلبث أن يدفع هذه الواردات فهذه لا يؤخذ عليها الإنسان نعطيك مثالين يجاب بهما عن إشكالين بالطريق في قوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه يوسف عليه الصلاة والسلام كلام كثير للمفسرين ما المراد بهذا الهم؟ هم بها هم بماذا بعضهم يقول هم بضربها وبعضهم يقول هم باستجابة لها مواقعتها لولا أرى برهان ربه والأقرب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله أن هم امرأة العزيز بمعنى العزم المصمم غلقت الأبواب وقالت هيتلك هذا عزم وأما همه هو فكان من باب الخطرات التي يدفعها المؤمن ولا تضره خواطر تقع في قلبه من غير إرادة فيدفعها هذا الفرق بين الهمين وهذا أحسن ما قيل في تفسير هذا الموضوع. المثال الثاني في قوله تعالى على القراءه التي نقرأ بها القراءه متواتره حتى إذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا القراءه الثانية كذبوا كلاهما متواتر قراءه كذبوا لاشكال لا كذبوا يعني كذبهم قومهم قالوا وين الوعد اللي تقولون ان الله وعدكم بالنصر أين العذاب اللي وعدتمونا به لكن قراءه وظنوا انهم قد كذبوا يعني تخلف وعد الله كيف يقع هذا من الرسل استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا فهذا من أحسن من أجاب عنه على كثرة كلام المفسرين في الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله قال هذا هذا ذكره في كتابه القواعد الحسن يقول هذا من باب الخطرات خواطر خطرات التي تقع على النفوس من غير إراده في أوقات الشدة العصيبة ثم ما يلبث المؤمن أن يدفعها فلا تضره خاطر يعرض ويدفع فهذا هو الفرق لكن كسب القلب من الإيمان والكفر والنفاق والمحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك القلبية وحاسب الإنسان عليها. طيب تفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله لكن هو كان يخاطبهم والذي يظهر أنهم ما كانوا يؤمنون بالله والعلماء يقولون أن قوم لوط لم يذكر الإشراك في حقهم وإنما ذكرت الفاحشة فقط وهذا لا يدل على أنه لم يقع عندهم إشراك بل كذب لوطا صلى الله عليه وسلم وهموا بإخراجه وهذا من أعظم الكفر وإنما ذكر هذه الفاحشة المبتكرة الجديدة عزكم الله التي لم تعرف في البشرية قبل ذلك ولا يعني إنما كان عندهم إشراك فهنا هؤلاء لا يؤمنون بلوط عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بما دعاهم إليه من الدين الموحى من الله تبارك وتعالى فكان يقول أو آوي إلى ركن شديد يعني من البشر خاطبهم بما يفهمون وما يعقلون وما يعهدون فهذا خروج للخطاب بحسب فهم ونظر واعتقاد المخاطب المخاطب لا يؤمن به أنه نبي ولا أنه جاءهم بدين من الله حق فخاطبهم بما يعهدون يقول أو آوي إلى ركن شديد والله أعلم يقول ذكرت في مجلس سابق أن القول الراجح في قوله تعالى وان تبدو ما في أموسك ويتقفوه يحاسبكم به الله إن الشك أو النفاق أو الكفر أو الشرك وقد كانت تكملة الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شفاء يغفر الشرك والكفر لا الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن حينما أعرض هذا في سياق هكذا عام الكفر والشرك منه أكبر منه أصغر والنفاق منه ما هو أكبر منه ما هو أصغر والمقصود التمثيل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الغفر هنا بالنسبة للأكبر حينما يوفقهم للتوبة قل الذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين فهذا المقصود به بيان ما يقع في قلب الانسان يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كذلك ايضا ما حكم انه لا يغفره داخل في قوله ويعذب من يشاء لا اشكال يعني فلا تتعلق بالمثال المثال المقصود به التوضيح يقول قل ذكرت أحاديث ثابتها عن نبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذه الآية وأنها منسوخة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم الحديث في صحيح مسلم وكلمة منسوخة قلت تطلق على أربع معاني الرابع منها هو الرفع وإلا فهي كل ما يعرض للنص العام من تقييد وتخصيص وبيان للمجمل فكانوا يقولون له نسخ يقول له نسخ يقول وإذا كانت غير ذلك كما ذكرت أن معنى أن منسوخة للمتاخرين أنها هذا مو عند المتأخرين هذا عند المتقدمين المتأخرون يقولون بمعنى الرفع فإذا قرأت في كلام السلف تجد أنهم يعبرون كثيرا بالنسخ يقصدون به البيان والتحصيص والتقيد نحو ذلك يعني تجد رواية عن ابن عباس مثلا يقول مثلا في قول تعالى ولله على الناس حج البيت يقول نسختها التي بعدها من التي بعدها من استطاع إليه سبيلها هل هذه ناسخة بمعنى الرفع ولا مبينة مقيدة هي مقيدة ولله على الناس أو أنها مخصصة للعموم في الناس فسماه نسخا هكذا يعبرون يقول كيف اشتدت على الصحابة حينما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا من أمان وطيقوا المعنى لهم واضح كما ذكرت وليست منسوخة هم حينما قال يحاسبكم به الله فهذا في إجمال هل يحاسبهم على الخواطر والواردات التي تقع في النفس؟ أو يحاسبهم على ماذا فبين أنه لا يكلف نفسا إلا وسعى ولا تحملنا لا طاقة لنا به فدل على أن ما يقع في النفس من غير إرادة ولا تطلب أنه لا يؤخذ به يقول هل ينكر على من بدأ بصلاة الضحى قبل مضي عشر دقائق من الشروق عشر دقائق قد لا تكفي الارتفاع الشمس قد الرمح أقل ما يكون ربع ساعة والله أعلم يقول هل ينكر على من سجد سجود التلاوة في هذا الوقت الذي يظهر أنه لا ينكر بالنسبة للسجود ومن اعتبر السجود صلاة وأن العلة في ذلك عدم مشابهة المشركين في السجود للشمس في الصلاة في مثل هذا الوقت فيمكن يدخل ذلك فيه والعلم عند الله عز وجل الله أعلم. طيب لعل هذا يكفي الله أعلم. صلى الله عليه وسلم